الباب الثامن ومئتان باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل ان يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها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 فقال صل ركعتين متفق عليه